ما زلنا في الحديث عن التغيرات الكونية التي تحصل في يوم القيامة كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الأرض وما يصيبها من الزلازل وذكرنا عدة آيات في هذا الباب إذا زلزلت الأرض زلزالها وكذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وكذلك قوله جل وعلا إذا رجت الأرض رجى إلى غير ذلك من الآيات يوم ترجف الأرض والجبال إلى غير ذلك مما ذكرنا اليوم نتكلم بإذن الله جل وعلا عن هذه الجبال العظيمة ما الذي سيحصل لها إذا قامت القيامة هذه الجبال جعلها الله جل وعلا رواسي وجعلها أوتادة وهي بلا شك من المخلوقات العظيمة سواء الجبال الصغار أم الجبال الكبار سواء الجبال البيض أم السود أم غيرها وفي البحار جبال عظيمة وحينما نتكلم عن الجبال فإننا نتكلم عن مخلوقات عظيمة وإذا رأينا شخص له قوته ومكانته وثباته قلنا هذا كالجبل يعني من عظم شأن هذه الجبال. فما الذي سيحصل لهذه الجبال يوم القيامة؟ أولاً الله تبارك وتعالى تكلم عن الجبال في مشاهد متعددة في القرآن لم يتكلم في آياء أو آياتين وإنما ذكر ذلك في آيات متعددة في القرآن وكل مشهد له قوته وله تصوره العظيم حينما تسمع هذه الآيات وما يحدث لهذه الجبال العظيمة المخلوقة التي خلقها الله جل وعلا في سورة المزمن قال الله تبارك وتعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً بهلاً تصور أن الجبال ترتجف مع الأرض والأرض ترتجف والارتجاف يختلف لكن تأمل أن الله جل وعلا ختم الآية بحال الجبال فقال جل وعلا يوم ترجف الأرض والجبال ثم ماذا وكانت الجبال كثيبا مهيلا يعني المهيل كانت الجبال كثيبا يعني رملا سائلا متناثرا المهيل اللي لما تأخذ من إذا حركت أسفله إنهال عليك من أعلاه إذا أخذت من شيء. تبعك ما بعده فهذه الجبال العظيمة مع هذه الرجفة للأرض وهذه الجبال تكون ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء عظيمة تتغير وتكون متناثرة كالرمل المهيل ولا شك أن هذه آية عظيمة وحدث عظيم يحصل للجبال وعلى الآية واضحة في هذا الباب ومن الآيات العظيمة التي بيّنت حال الجبال يوم القيامة ما جاء في سورة المعارج وسورة, أز... وسورة القارعة لما قال الله تبارك وتعالى وتكون الجبال كالعهن هذه في سورة المعارج وفي سورة القارعة قال الله جل وعلا وتكون الجبال كالعهن المنفوش ما هو العهن؟ العهن هو الصوف العهن هو الصوف فتكون الجبال كأنها الصوف المنقوش الذي شرع في التمزق والذهاب ونقل بعض المفسرين عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال العهن هو الصوف الأحمر وهو أضعف الصوف بعض المفسرين يقول في العهن هو الألوان من الصوف يقول بعض أهل العلم فتكون الجبال مثل العهن مثل الصوف أو القطن المبعثر سواء نفشته بيدك بالمنداف فانه سواء نفشته بيدك او نفشته بالمنداف فيكون خفيفا يتطاير من ادنى ريح طبعا والمعنى لما تكون كالصوف انها تلين بعد الشدة وتتفرق بعد الاجتماع ولا شك أن الجبل لما تنظر إلى ضعفه بعد قوته وتنظر إلى رخائه بعد صلابته ويكون ذلك بسبب أو يكون بعد ذلك حينما ترجف الأرض والجبال فلا شك أن هذه آية عظيمة وحدث عظيم بينه الله تبارك وتعالى في القرآن بعض المفسرين ذكر أن التشبيه هنا تكون كالعهن المنفوش يعني في خفتها فتكون كالعهن في خفتها وسيرها كذلك أيضاً في ضعفها ولينها وإذا كان هذا حال الجبال فما ظنك بحال ابن آدم ولذلك دائماً يعني حينما نقرأ مثل هذه الآيات العظيمة ينبغي علينا أن نتذكر أن يوم القيامة فيه كرب كما بينا سابقا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هذا الحديث فيه الدعوة دائما على أن الإنسان يزيل يحاول جاهدا بأن يزيل عن كرب يوم القيامة أي كربة يعني أي عمل يزيل عن كربة من كرب يوم القيامة أن تسير وتبحث عن دائما والله جل وعلا لم يذكر هذه الآيات عبثا وإنما ذكرها لغاية عظيمة وهي أحداث عظيمة لا بد أن تأتي بل أقسم الله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة إذا وقعت الواقعة إلى أن قال جل وعلا خافضة إذا وقعت الواقعة الآية ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجى وبست الجبال بس. وفي سورة الواقعة يعني كما ذكرنا بست الجبال بس يعني فتتت كما يبس الدقيق لما أن تنظر إلى الدقيق كيف شكله كذلك الجبال يوم القيامة تبسوا كما قال تبارك وتعالى وبست الجبال بس. يعني أنها خلطت فصارت كالدقيق الملتوت بشيء من الماء فتصير الجبال يعني تراب يختلط بعضها ببعض فبعد ما كانت صخرا وحجارة صماء وصلبه قوية تصير لينه كلين الدقيق والرمل المتهاير وقال تبارك وتعالى وبست الجبال وبسا فكانت هباء منبثا يعني صارت ترابا منتشر. التراب أنت ما تأبه ولا تهتم به وتنظره في الشارع ما هو لكن لما تشوف الجبل لا الجبل شيء كبير شيء جليل عظيم هذه الجبال هي التي تكلم الله عنها وهي التي ذكر عنها هذه الأحداث العظيمة وذكر الله جل وعلا أحداث لمخلوقات أخرى لكننا الآن نتكلم عن الجبال فقط قال قتادة رحمه الله وبُست الجبال بس هو يبيس الشجر تذروه الرياح في موطن رابع في سورة الطور قال تبارك وتعالى يعني والله جل وعلا يتكلم عن هذه الجبال وأنها ستسير فقال جل وعلا وتسير الجبال سيرا في الآية الأخرى وَأَيْذَا الجبال سُيِّرَتَ في آية ثالثة في سورة النمل وَتَرَى الْجِبَالُ تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أدخن كل شيء قال بعض المفسرين ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يعني قائمة وهي تسير سيرا حثيثا أنت شوفها قائمة وواقفها لكنها تسير سيرا حثيثا كمر السحاب تسير كسير السحاب وكمر السحاب, السحاب فولذلك قال بعض المفسرين وذلك أن الجبال تجمع وتسير فهي في رؤية العين كالقائمة وهي تسير ولا شك أن هذه آية عظيمة وحينما تنظر إلى الجبال تظنها قائمة واقفة وهي تسير سير السحاب بعض أهل العلم شبهها بالجيش يعني لما تشوف الجيش العظيم تظن أنه واقف وهو يسير لكثرته فمن كثرته تظن أنه واقف لكنه يسير يقول الشيخ محمد رحمه الله من عثيمين وهو يعلق على هذه الآية وترى الجبال تحسبها وسيرت الجبال سيرا قال تتطاير كما تتطاير الغيوم والآية واضحة في هذا الباب التي قرناها في سورة النمل من الأحداث التي ذكرها الله جل وعلا في شأن الجبال أن الله تبارك وتعالى قال وسيرت الجبال فكانت سرابا فتكون الجبال كالسراب يقول ابن كثير رحمه الله يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر كما قال جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا طبعا كل هذا يعني كما بيّن الله جل وعلا لأن الأرض ستكون ممهدة لا ترى فيها قاعا ولا ترى يعني معلم في هذه الأرض لماذا كل الناس بارزين ما في أحد يستطيع أن يتخفى أو يتخبى أو يضع في ذهنه أنه يتخبى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء هذه الآية سنتكلم عنها بإذن الله في درس قادم بشكل أطول لكن هذا هو المقصود حينما تسير الجبال بيّن الله جل وعلا الحكمة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولذلك قال جل وعلا في آية أخرى وَإِذَا الجبال نُسِفَتْ كما فِي سُورَةَ الْمُرْسَلَاتِ قال ابن عباس رضي الله عنه نُسِفَتْ يعني سُوِّيتْ بِالأَرْضِ قال سوية سُوِّيتْ بِالأَرْضِ وقد ذكر بعض المفسرين أن أول ما تتغير الجبال يعني استنباطاً من الآيات واستقراء للآيات قال أول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا ثم عهنا منفوشا ثم هباء منثورا المقصود أن الإنسان إذا سمع آيات القرآن هذه أنه يرجع إلى الله جل وعلا ويعلم أن الأمر عظيم ويستعد لذلك اليوم العظيم نكمل إن شاء الله في الثلاثان قادم الله أعلم صلى الله وسلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إن الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة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 Z Z in Z in وَقَالَ in V Z in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 اصحاب الجنه وما اذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يوم إذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه ويوم على يديه اقول يا ليتني اقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضللني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولاك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 الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر ما كانوا اولئك شر ما كانوا واضل سبيل ميا الله لمن حمده الله اكبر الله الله اكبر, <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً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 وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثير وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثير وكلن تبرنا لهم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطرسا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن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 الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله لمن حمده أكبر الله سمع الله لمن حميده O, um.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 صلاة على الطفل الله أكبر الله